وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا يقولون مكر من القول وزورا وإن الله لعفون والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبه من قبل ان يتم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 Kübütük ma kübtede olanlardan. Ve Allah ﷻ bizlerden birini kıyamet يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ على كل شيء شهيد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 وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُونَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجو فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتقوى الله الذين إليه تحشرون إنما نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا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 والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا, فقدموا بين يدي نجواكم صدقه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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Alem tera ila alllahine tevellemi koumun gudib alllahu alayhim ma hum min koum ve la min houm ve yahlifoun ala ومنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 İstihwad عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون İnna ladin yuhatdun Allah ve Rasuluhu ulaik, ulaik كَتَبَ alažlin. Ktab Allah la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 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كَتَبَ ككتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله 119. ومن هم